أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق الله الله الله على محمد اصبروا والنقيص انا من علق <تصفيق> ما والله ويلاه الله <وبركاته> <تصفيق> <تصفيق> انم <صفيق> صدق الله لو